「あなたの声をかけたら」 فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم واطيعوا الله ورسوله ان كنتم مؤمنين انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم, وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آ ي ا ت ه زادتهم ايمانا وعلى ربهم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 يا ايها الذين آ م ن و ا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم, اذا دعاكم لما يحييكم واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه وانه اليه تحشرون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 و الذين كفروا إ ل ى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعلا ل خ ب ي ث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أ و ل ئ ك هم الخاسرون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 موسوعه النابلسي ل ى ع ل و م الاسلاميه ء ق د ي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 ولكن ليقضي الله أ م ر ا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينه ويحيى, ويحيى من حي عن بينه و إ ن الله لسميع عليم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 واذ يريكموهم اذ التقيتم في اعينكم قليلا ويقللكم في اعينهم ليقضي الله ليقضي الله امرا كان مفعولا والى الله ترجع الأمور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 منكم إني, اني ارى ما لا ترون اني اخاف الله والله شديد العقاب إ ذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم برض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله ف إ ن الله عزيز حكيم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 يا ايها النبي حرض المؤمنين على القتال إ انكم منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين وانكم إ منكم مائه يغلبوا الفا من الذين كفروا بانهم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 وانكم منكم الف يغلبو الفيل باذن الله والله مع الصابرين ما كان لنبي أ ن يكون له اسرى حتى يثقن في الارض تريدون عرض الدنيا والله يريد ا ل آ خ ر ه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 يا ايها النبي قل لمن في ايديكم من الاسراء ى ان يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما اخذ منكم ويغفر لكم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 ان الذين آ م ن و ا وهاجروا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل, الله في سبيل الله والذين اووا ونصروا اولئك بعضهم اولياء بعض والذين آ م ن و ا ولم يهاجروا ما لكم ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا و إ ن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا, الا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير